ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ط ا س ي م ت ل ك آيات ا ل ك ت ا المبين ب ل ع ل ك ب ا خ ن ف س ك أ ل ا يكونوا م م ن ي ه م من السماء فضلت اعناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون اولم يروا ل ى الارض كمن بتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك ل آ ي ه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم واذ نادى ربك موسى أ ان اذ تكون قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يتقون؟ قال إ ن ي أ خ ا ف أ ن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ف أ ر س ل ي ل ه هارون ولهم علي ذنب ف أ خ ا ف أ ن يقتلون قال كلا فاذهبا باياتنا إ ن ا معكم مستمعون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 موسوعه النابلسي من للعلوم الاسلاميه م ي ا علي م ن ء الله ا ل إ س ر ا ئ ن ى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما إ ن كنتم موقنين قال لمن حوله أ ل ا تستمعون قال ربكم ورب آ ب ا ئ ك م الاولين قال إ ن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إ ن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إ ل ه ا غيري ل أ ج ع ل ن ك من المسجونين قال أ و لو جئتك بشيء مبين قال فات به إ ن ك ن ت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 أ ر ج ه و أ خ ا ه وبعث في ا ل م د ا ئ ن ح ا شركه ي ي ن ا ت و بكل س ح ر ع ل ي م فجمع ا ل س ح ر ة ل م ي ق ا ت ي و م م ع ل و م و ق ي ل ل ل ن ا س هلنتم ج ت م ع و ن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 أ ل ق و ا م النابلسي أنتم ق و ف أ ل ق و ح ا ه م و ع ه م و ق ا ل و ا ب ع ز ف ر ع و ن م ا ل ن ا س ل ا ل ب و ن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 فاذنبوا الله قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين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 م و س و ع ي النابلسي م د ا ئ ح ل ش ر م ة ق ل ي ل و ن إ ه م ل ن ا ل غ ا ئ ض و ن س ل ا م ي ن م و ج ن ا ه م م ن ج ن ا ت و ع ي و ن و ك ن و ز و م ق ا م كريم ك ذ ل ك و أ و ر ث ن ا ه ا بني إ س ر ا ئ ي ل ف أ ت ب ل ه م م ش ر ق ي ن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 فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخرين و أ ن ج ي ن ا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين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 なな。 موسوعه النابلسي فنكون من المؤمنين إن في للعلوم الاسلاميه م م ؤ ن ن وإن ربك ل و ا ل ع ز ي ز الله ر ح ي م قوم كذبت نوح الحسنى م أ موسوعه م النابلسي و للعلوم ا ل ا ع ل ا م ي ه اسماء الله و أ ط ي ع و ن قالوا قالوا لانني لو انهم لا نؤمنون لك واتبعك لارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون فإن ق و م ي ك ذ ل ه ا ل د ك ت و ب ي ن ه م ف ت ح ا ونجني و م ن معي من النابلسي و م و م و ع ه في النابلسي ف ل ل ك ا م ش ح و ثم أ ر ق ن ع د ا ب ا ن إن في ذ للعلوم ك ي وما كان أكثرهم الاسلاميه ي إذ ل أ خ و ه م ه و ع ه ا ل ن إني ل ك م ر س و ل ن م ي ن فاتقوا ا ل ل ه و أ ط ي ع و ن و م ا أ أ س ل ك م من عليه لنجري نجر إ ا ع ل ى رب ا ل ل ع ا م ي ن أتبنون بكل ريع ن ا ي تعبثون وتتخذون م ص ا ن ع ل ع ل ك م ت خ ل د و ن وإذا بطشتون بسم ط ش جبيرين ف الله ت ق و ا ا وأطيعون و الرحمن ت ق و ا ا ذ د ك م بما م ت ع ل و أمدكم أ ب ن ع الرحيم م وبنين وجنات وعيون إني أخاف ع ي ك م ع ذ و عظيم علينا قالوا سواء علينا أ م لم تكن من تكن ا ل و ا ع ظ ي ن إن ه ذ ا إ ل ا خلق ل ل و ي ن و م ا نحن ب م ع ذ فكذبوه ب ي ن ف ه أ ل ك ن إن ا ه م ف ي ذ للعلوم ك آ ي الاسلاميه ي إذ ل أ خ و ه موسوعه النابلسي ل ل ه و أ ط ي ع و ن و م ا أ أ س ل ك م ع ل ي ه م ن ن ج ر ي نجري ه ا ر م ا ء الله أتتركون ا ل ح س ن ي ن جنات وعيون وزروع في جنات و ع ي و ن و و ز ر ع ونخل ل ط ع ه ا هضيم و ت ن ح ت و ن من ا ل ج ب ا ل ب ي و فاتقوا ت ا فرهين للعلوم ه و أ ط ي و و ن ا ت ط ي ع ا أ ر ا ل م س ر ف ي ن ا ل ذ ي ن ي ف س د و ن في ا ل أ ر ض و ل ا ي ص ل ح و ن قالوا إنما موسوعه ا النابلسي فات ي إن كنت من ا ص ا د ن ق ا للعلوم هذه ناقة ه ا شرب ك م شرب ي م الاسلاميه و ت س اسماء ب الله الحسنى ب ي و ف ع ق ر و ه ا ف أ ص ب ح و ا نادمين ف أ خ ذ ه م ا ل ع ذ ا ب إن في ذ ل ك ل آ ي وما وإن أكثرهم مؤمنين كان ربك للعلوم ه ا ز ز ي ا ر ح ي م كذبت ق لوطن ا ل م ر س ل ي ن إذ ق ا م ي ه أ خ و ه م ن و ع ه ا ل ن إني ل ك م ر س و ل ن م ي ن ف ا ت ق و ا الاسلاميه أ س ا ل ك م عليه من اجري ن ج ر ي الا على رب العالمين اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل أ ن ت م قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إ ن ي لعملكم من القالين ربكم رب ن ن ج شركه ل ي م م الهدى ي ع م و ن ن ن ف ج ي ا شركه دعويه ي ن إلا ع ج ز ا ف ا غير ا ربحيه ذات مضمون اجتماعي ع ل م ط ر ف س ا أ م ط ر المنذرين إن في ذلك لآية إن في و م ا كان أ ك ث ر ه م ا م ن ي ن وإن ر ب ك ل ه و ا ل ع ز ز ي ا ل ر ح ي م كذب أ ص ح الاسلاميه ب ك ل م ر ي ن إذ ق ل ل ه ش ع ب ا تتقون إني لكم ر س و ل ن م ي ن ف ا ت ق و الله ا وأطيعون ا ل ح و ن ى أسألكم ع ل ي ه من ن ج النابلسي للعلوم ن و ا ن ا ل م خ س ر ي ن ن و و ز ا ب ا ل ق ص ا ص ا ل م س ت ق ي م و ل اسماء ت ب خ الله في الأرض مفسدين واتقوا ا ل ج ب ل ل ت و ل ي ن قالوا انما أ ن ت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين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 إ ن في ذلك ل آ ي ه وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح لمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وانه لفي زبر الاولين اولم يكن لهم م ي س و ع ل م ه ا ل ن ا ء ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل و ع ل و م الاسلاميه ن ه ى بعض ل ع ج ن ف ق ر أ ع ل اسماء م الله ن و م الحسنى كذلك س ل ك ن ا ه في النابلسي يؤمنون للعلوم الاسلاميه م ا س م ا ي ق و ل و الحسنى ه ن ن منظرون أفبعذابنا ي ت ع ج ل و أ ف ر ا إن موسوعه ت ع ن ا ه ن ن ي ثم ج م م ا ك ا ن و ا يوعدون ب ل س ي للعلوم ا ل ا ن ل ا م ي ه اسماء الله الحسنى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 و أ ن ذ ر عشيرتك ل ق ر ب ي ن واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ف إ ن عصوك فقل ن ي بريء مما تعملون فتوكل في تقوم وتقلبك هو يريك على العزيز الرحيم الذي يريك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم حين إنه م ن تنزل الشياطين تنزل على كل أ ف ا ك نثيم يلقون السمع و أ ك ث ر ه م كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون أ ل م تر أ ن ه م في كل واد يهيمون ي و أ ن ه م يقولون ما لا يفعلون إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وذكروا ك م و س و ل ه ك ث ي ر ا و ا ن ت ص ر و ا من ب ع د ما ظ ل م و و ا س ي ع للعلوم الاسلاميه